ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم مدرة حسنة ما كثير فيه أبداً ويُنذِر الذين قالوا تَقَدَّرَ اللَّهُ وَلَدَمَ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا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 إذ أوقفت إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا فضربنا على ذنهم في الكهف سنا عدنا ثم بعثناهم لنبلم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 لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ فَأُوْلِي الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ فَأُوْلِي الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئ لَكُمْ مِنْ أَمْلِكٌ مِنْ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 وتحسبهم أيقراوهم وهم نقلبهم الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ضرعي بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم ضراؤو ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم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 ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أَعْلَمُ بما لبثوا له غيب السماوات وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أَحَدٌ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 وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نبيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنات مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب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 مِن نُطْفَةٍ كَطَرَ تِلْذِي خَلَقَتْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دخلت جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قوة إلا بالله.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 هناك الولاية لله الحق هو خير سوابا وخير عقبا فاضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض, به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وتان الله على كل شيء مقتدرا والمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض فارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن لكم موعدا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 واغروها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرطنا في هذا القرآن من من كل مثل وكان الانسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفرون ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسب المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحظوا به الحق واتخذوا آياته وما أنذروا هتوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أفنة وفي آذانهم وقرا. وإن تدعهم إلى الهدى فلن إذا أبدا فربك الغفور لو يؤاخذهم بما كسبوا لعدل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موعدا وتلك القرى أهلتناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا واذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حوبا فَرَمَ ما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتقد سبيله في البحر تربا فلما داوا قال لفتاهاتنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال رايت إذ ولينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما نسانيني الا الشيطان وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخل سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارفدى على آثارهما قصصا فوجدا, فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لذنا علما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 قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتل قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقلك إنك لن تستطيع معي صبرا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 حتى إذا بلغ مطرع الشمس وجدها تطرع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبغا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا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 حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا فما اصطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقضا قال هذا رحمه من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصوء فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم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 قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين يمكنهم سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون اشخاص يمكنهم الذين كفروا بآيات ربهم ورقائه فحبطت أعمالهم هناك اشخاص يمكنهم ان يكون هناك ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هدوا إن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفيد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفيد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يحيلين أنما إلهكم انما إلهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا